وَسَارِعُوا سریعواً إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الضراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وَمَن يَعْرِفُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ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 تقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن ان كنتم مؤمنين ايا مس قوم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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يعلم الله الذين خَلَوْا منكم ويعلم الصابرين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 وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نأته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربا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 فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم